لو خيفة أضمت تلاقي الأمان لو تيها في قلبي تلاقي الحنان لو خيفة أضمت تلاقي الأمان لو تيها في قلبي تلاقي الحنان كأني قابلتك زمان أنا عايز أقولك بحبك كمان